الحمد لله الحمد لله على نعمه التوفيق للطاعه واداء الحقوق احمده سبحانه واشكره حفظ عباده الصالحين من الزلل والفسوق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر اهل الحق وجعل الباطل الى زهوق واشهد ان سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا الى مكارم الاخلاق وحذر من العقوق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما اقبل فجر وتزينت شمس للشروق اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي زاد لمن اراد الزاد وهي النجاة لمن يروم النجاه وهي سلم الرقي الى الدرجات العلا في ظل الشواغل وسيل الماديه الجارف يغفل المسلم عن بعض الحقوق وبناء العلاقات الاجتماعية وقد ينسى أو يتناسى على أمل العودة والتصحيح لمسار حياته وعلاقاته فتمر السنون وتتوالى أيام العمر فتزيد الفجوة وتعظم الجفوة وتقشى الحياة مشاعر جافة وعواطف قاسية اعتنى الإسلام بالعلاقات الاجتماعية ورتب عليها اجرا يحفز على المبادرة لتتآلف القلوب وتتوثق الروابط وتلبى الحاجات ويتطبع أفراد المجتمع بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ويثقل الميزان وترفع الدرجات واذا اديت الحقوق وقويت العلاقات اشتد ساعد المجتمع وقوي عوده وتمسك بنيانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فسمت واذا مرض فعده واذا مات فتبعه حديث عظيم يفتح آفاق التقارب والتوادد ويبث في الحياه الروح قال الله تعالى والالف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم اول حقوق المسلم على المسلم كلمه المحبه والوئام تحيه اهل الجنه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم السلام مفتاح المحبه للقلوب ومفتاح الاستئذان على كل باب يغذي الحياه بالبركه والنماء والزياده قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام رساله امان وعلامه اهل الايمان من عرف معناه وقدره وعاش حقيقته وفضله طهرت نفسه وتهذب سلوكه وسما مجتمعه دينا ودنيا قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ومن حقوق المسلم على اخيه المسلم اجابه دعوته وحضور وليمته وتطيب خاطره ومشاركته فرحته وتبادل الدعوات يحقق الالفه والاجتماع والتزاور والالتقاء وفي ظل ذلك تذوب المشكلات ويتجاوز العقلاء العتاب فتقوى الاواصر وتذوب الفواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وان شاء ترك وقدر الوليمه لا يقاس بحجم الانفاق وشده التكلف وإنما بتحقيق مقصود التآخي والتواصل بين المسلمين وأما الإسراف في الولائم فعمل غير محمود تأبه الشريعة وينزع البركة قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الحق الثالث من حقوق المسلم إصداؤه النصح لأخيه برفق ولطف فالنصح رساله حب من المسلم لاخيه لانه يحبه فهو يرجو له كل خير ويخشى عليه من كل شر وللناصح منزله عليه في الدين ومرتبه سنيه يوم يقوم الناس لرب العالمين وحين يبذل الناصح النصح فإن الصادق ينشرح للنصيحة صدره وينصت لها قلبه وتسمو نفسه بقبولها ولا يردها بسبب ظن سيء بالناصح أو تفسير مغلوط وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول رحم الله مرأى أهدا إلينا عيوبنا. وشتان ما بين ناصح محب وموجه مشفق ينصح ويستر واخر يتدثر بالنصيحه ويجعلها غطاء لطويه غير سويه فيلاحق قصور اخوانه تشهيرا وعيوب رفقائه نشرا فينتقص هذا ويتهم ذاك ويفري عرض اولائك والحق الرابع تشميت العاطس والدعاء له بالرحمه وكل يسر بالدعاء ويتمنى الزيادة من الرحمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند راسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثل اضح عطاس نعمه ربانيه للعبد تستحق الشكر والحمد وفي تشميت العاطس والدعاء له وذكر الله اغاظه للشيطان ودحر وامرا العاطس أن يدعو لسامعه ومشمت بالمغفره والهدايه واصلاح البال التي تعني صلاح شانه كله ومن حقوق المسلم على اخيه المسلم عيادته في مرضه ذلك أن المريض يكابد ويعاني وقد يطول به المرض اسابيع وشهورا فلا يغمض له جفن ولا يهدا له بال يتضور ألماً ويتقلب وجعا يتطلع إلى دعوة يكتب الله بها شفاءه ويرفع بها درجته وزيارة تخفف آلامه وكلمة تؤنسه في أحزانه ولمسة حانية تشعره بقرب إخوانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الا عافاه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مددت فلم تعدني قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفه الجنه قيل يا رسول الله وما خرفه الجنه قال جناها وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنه منزلا وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يعود مسلما الا ابتعث الله سبعين الف ملك يصلون عليه في اي ساعات النهار كان حتى يمسي واي ساعات الليل حتى يصبح بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الْآيَاتِ والذك الحكيم أقول قَوْلِي هذا وَأَسْتَغْفِرُ الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إِنَّهُ هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد لا منتهى لأماده ولا حد له أحمد ربي وأشكره والفضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكرامه والرفعه والشفاعه له صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم فان العقبى له اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله حين تتامل الحقوق وتنوعها وشمولها ومقاصدها تعلم يقينا ان حق المسلم على اخيه المسلم يستمر حتى عند وفاته ويمتد بعد مماته باتباع جنازته والدعاء له وفي ذلك تكريم له واعلاء لشانه ورفع لقامته كما يصور واقع الوفاء بين المؤمنين وهذا مقتضى عقد الاخوه بينهم فما اعظم الاسلام دينا واشمله منهجا وانفسه نعمه ومغنما دين رق ذوق العبد وجماله وزكى فعل المرء ومقاله وهذب سر المسلم وجهاره اذا مات المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويشيع الى قبره ويدفن بترابه وتتعاهد القبور الا يصل اليها شيء من الامتحان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنها يرجع فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد وقال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفنه كساه الله من السندس وقال إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء وعن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانه قال فعرفها وقال الا اذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا ان نؤذيك قال فلا تفعلوا لا لااعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين اظهركم الا اذنتموني به فان صلاتي عليه له رحمه ثم اتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه اربعا هذا المجتمع عباد الله الذي يؤدي الحقوق طاعه لله واقتداء بسنته بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشتد بناؤه ويعز رجاله ولن يجد متربص منفذا يبث منه سمومه أو ينخر في بنيانه أو يقطع وشائج الحب بين افراده قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا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 به منن انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتولى أمرنا يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى اللهم وفق إمامنا خادم الحرامين الشريفين لما تحب وترضى يا رب العالمين ووفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغف لنا إنك أنت الغفور الرحيم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 واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون